لآل اللهم ق ر آ ن ا ل ا ل ح م د ن ا برب العالمين ارحمنا برحمتك يا ارحم ا ل ر ا ت م ي ن 「えっ<音楽> you、yeah. خير امن ْ ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه َُّ ل ِ م َ ا تعملون ََُ بصير ِ ان َّ الذين َ كفروا ََ بالذكر ْ لم Yeah. o <laughs> you موسوعه النابلسي ل ل و م ا ل ا س ل ا م ي